البيد وما يغمرني من فيض ضياء ايات المولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما بشرا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم ان لهم اجرا حسنا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 فقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بههم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِذْفَقَاً وَتَارَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتَ تَزَاوَرُ عَنْكَ فِي امْدَادِ اليمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن فَلَن تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْطَافًا وَهُمْ رُكْنٌ مُدَّ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ من ثِرَارًا وَلَمْ يَلْتَئِمْ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا فَكُنْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثَ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ فَبَعَثَ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَيَأْتِكُم يتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعذبنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه وَأَن السَّاعتَ لَا غَيبَ فيِيهَا إذتَنَا زَعونَ بَيَْهُم أَمرَهُم سَقُ بَنُوا عَلَْم بُنْيَانَا رَبّهُم أَلَمُ بِهِمْ قَالًَا الذيينَ غَلَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ لَنَاتَّخِذًا عَلَْهِم مَسّْدَا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 قُرْبُ رَبِّكَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِهُِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَفُؤُ لَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ لك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى اهدني ربي لا اقرب من هذا رشده ولبثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسعه قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ادبر بي واسمع ما لهم من دونهم من ولي ولا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً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 المهم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أَحْسَنَ عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين مُتَّكِئِينَ فِيهَا على الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا وَحِصْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ بَيْنَهُمَا زَقَّى كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَنْ تَظْلِمَ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة قال مَتَم وَلَا يُرَدُّ إِلَى ربي وَإِلَٰهِ رُدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ ثم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 اني اطل من كمالا وولدا فعسى ربي ان يكتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن نفعل يستطيل عليه طنبا ومحيط بثمره فاصبح يقلب الكفيه على ما انثقسيها على ما انثقسيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني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 والضْرِبَ لَهُ مثَ الحياتةِ الدُّنْياكَمَا إِ أَن زَلناهُ مِنَ السَّم إفَخْتَلَ طَبِهِ نَبات الأضْلق فَختْتَلَ طِهِ نَباتُ الأبضِ فَأَصبحْحَا شمَ تَدْروه الراح وَوكَانَ اللهَّهُ عَى كُّ شَيئم مُقُتَدِر الْمَنُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَنْ نُغَادِرَ مِنْهُمْ أحدا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 تَنَامَ لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرْ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن, كان من الجن ففسق عن أمر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ لَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا ما اشهدتكم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت وما كنتم متخذ المضنين عضا ويوم يقولناد شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما مَنَعَ الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَ يَوْمُ السَّنَةِ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَ يَوْمُ السَّنَةِ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ قُبُلًا وَمَا نُقْسِمُ الْمُرْسَلِينَ إلا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 اننا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا اكنه ان يفقهوا في اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا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 نُمَّ وَجَعَلْنَا لْمَهْلِكِهِمْ وَجَعَلْنَا لْمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَتْ مُوسَى لِفَتَاهَا لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقه فلا من بلغ مجمع بينهما نسياح تهما فاتخذ اتخذ سبيله في البحر سردا فَلَمَّا جَاءَ وَعَظَالٌ لِفَتَاهُمْ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُمْتَ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 ذَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا الْعِلْمَ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رشدا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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا تؤهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا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 قد بلغتم لذني عذرا فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها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 سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ان السفينه فكانت لمسافرين يحملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطح عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليهم منه ذكرا إنا مكننا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 وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَنَّ مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ مِنْ حُسْنٍ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَضْحِي عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لهم لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجل من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذل القرنين ان وَمَا مَجُونٌ جَمُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ لك لَكَ خُطَجًا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خُطْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خير بقََّةٍ جبَنَكْ أأَجبَنَكم وَبَهُمْ رَدَمك آتُني زُبَرَ الحَد حتى إذاَا سَ بَ صدَ سَيْنِ قَالَ فقُ حتى إَِا جَلَم نَ قالَا آتُني أُفرض عليه تَرَاهُ وَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُظْهِرَهُ وَمَا اسْتَطَاعَ لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا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 الذين ضل سايهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولاء ِكََّ بِينَكَ فَوا بِآياتاتِ رَبّم وَلِقَ فَحَبِ طَطْعْمَالُ فَدَان قِيمُ لَمم يَم الْ القِيامَةِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَ أُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَثَرُ وَاتَّخَذُ آياتِ وَرُسُله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مذادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مذادا انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه